وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِن أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 110. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون 111. سلام قولا من رب رحيم 112. وامتاز اليوم أيها المجرمون 117. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين 118. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم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 119. هو إلا ذكر وقرآن مبين 110. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مما عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ غَارَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ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 فلا يحزنك قولهم اننا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم يرى الانسان اننا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين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 الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون 112. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم 119. بلى وهو الخلاق العليم 110. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم 116. والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا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 إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين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 112. قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أَفَمَا نَحْنُ نحن بميتين إلا مَوْتَتَنَا الْأُولَى موتتنا نَحْنُ وما نحن بمعذبين لَهُ إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون 117. خير نزلا أم شجرة الزقوم 118. جعلناها فتنة للظالمين 119. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم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 122. أئفكا دُونَ دون الله تريدون 123. فما ظنكم برب العالمين فِي فنظر فَقَالَ في النجوم 125. فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين 114. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون 116. فراغ عليهم ضربا باليمين 117. فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون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 رب هب لي من الصالحين 118. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبعك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إِن شاء الله من الصابرين فلما أَسْلَمَ وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين 110. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على برهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بيسحاق ونبيا من الصالحين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 إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون 112. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون 115. إلا عباد الله المخلصين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 112. وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون 113. فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون 115. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون 119. ألا إنهم من إفكهم ليقولون 110. ولد الله وإنهم لكاذبون 111. البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون 119. أم لكم سلطان مبين 110. بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عم 116. إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين الا إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام 112. وإنا لنحن الصافون 113. لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون 115. لو أن عندنا ذكرا من الأولين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 112. فتول عنهم حتى حين 113. وأبصرهم فسوف يبصرون 114. أفبعذابنا يستعجلون 115. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين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 انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لم ما يذوق عذاب ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من كَذَّبَتْ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد.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 117. وشددنا ملكه وآتيناه الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ وفصل الخطاب وهل أَتَاكَ وهل الْخَصْمِ إِذْ الخصم إذ تسوروا المحراب عَلَى دَاوُدَ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف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 إن هذا اخي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه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 وَظَنَّ وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب 112. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب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 فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص 111. وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب 110. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب 119. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب 110. أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهلُه ومثلهم معهم رحمةً منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضِفًا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا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 وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إِسْمَاعِيلَ واليسع وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن عَدْنٍ 117. لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب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 124. وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار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 122. أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون يوحى إلي إلا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 قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين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 إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لا امل جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين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 ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور وَإِذَا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إِذَا خوله نِعْمَةً منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله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 قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 110. إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة 124. وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين 126. وأمرت لأن أكون أول المسلمين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 ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله له البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 110. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب 111. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار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 فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما 118. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب